وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُوا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فن يضََّّ فِي مَخمَصَة غَيرَ متجان فِي لإِثمِين فَإِن اللهَّه غَفُور رحيم